أحد التجار يقول أعمل تجرا للخيل والبغال والحمير، وقد يمر العام على عدد كبير منها عندي حتى يتم بيعها، فهل على هذه الأنواع من الحيوانات ذكاء؟ الخيل والبغال والحمير كحيوانات للتربية والملك لا ذكاء فيها، إنما الذكاء فيها كتجارة، ففي آخر الحولي. تقوم الحيوانات التي لم يتم بيعها ثم يضاف إليها الربح وتخصم الديون وما بقي إن بلغ نصابا وجب فيه ربع العشر وإلا فلا والله أعلم